نعم. يدخل فيها اشياء كثيرة من اجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية. فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأي يجعل فيها الاكفاء لها وكل ولاية لها الكفة بأي يجعل فيها الأكفأ أي يعني أي بأن يجعل فيها الأكساء لها لأن في أمر ثالث ما أشغفت لها نعم لأن في أمر ثالث ما أضفت في لها ما سبق مم. ما هو هو أدن لهم مستفاعتهم نعم نعم هذا أيضا من المهم وهو إعداد القوة للأعداء وتأمر قوله تعالى من قوة فإنه أن الكراف إسيار تجب أن الكراف في الزاق نتفاق فمنهم لكنها لا تتعجن في معينه فإذا كان عدارنا يتحاربوننا بسلاحة فيجاب قوه يكون في إذا كان يتحاربنا بالخار في فيجاب قوة يكون بالأخار وأن ندرس أخار هذه إذا نرد عليها لأنها لا يمكننا أخار لتحق نقار ونألمها ولهذا عليه الزبان مع الإجابة إنك تأتي إخوة تأتي إخوة تأتي إخوة أنت لو أن تردت على فاحب الباطل وأنت لا تعرف هل يمكن أن أردت هذا هو تردت على فاحب عليك وهذه العلماء. الله لماذا لفن أخوان الثلاثة والمناطر أبو لأنه هذه بحل الأشياء وعرفها المهم يمكن أن نقول في عالم القوة عجرة لا يتعجب قوة المعجرة فإذا فأي السلاح تعطينا بهم فإننا نعطي ما نستطيع من هذه القوة وعلى هذا فإذا, فإذا عدونا في العصدار او السلاح يجب أن يستعد لهم في كل هذه أمور السلاح فكيف يجب أن يقابلهم مش طرف مثل الشيخ مش طرف مساله دلاع احضر يا شباب ظلنا نختصر من لا مش صحيح خلينا نحكي انا في اشياء جاهز رايل على ولا تحضر الغرية الشعب نعم يقول الشعب اللعاب نعم وليس بعدين يجب أن نستطيع ثالث يجب أن نستطيع الشيخ يعني لهم يمتلكوا استخدامنا هداء هم الذين يمتلكون هداء أنا يمكن أن ألا يمكن أن اللي في خطاءنا في ربان خبيرة ويخفتنا هلهم يجيبون يجيبون ثم إذا بيننا لأن هم قبل إذا حصلوا من افتلاحون العالم لكن هم أرفية يقول لما أننا قدرنا هذا تقدم الباهي وننعبوا افتلاح غيره على أن أحد يكون من الأول على نعم وصارح وصر من جنس السكين والعصر يوصف. أليس صحة للمستفيد يصرون شاهدين هذا هذا وهم ونأروه على على أمر سام من إذا. ربكم من الإسلام فإن قومه السياسون يجدوا يجعونه خليموا في المتارح السياسين يعرفونه باشرس لكنه اصطبت الان بيحفو بارك ايه ايه ايه بغدتنا لكن في فقد جاء امر الله والسو تؤدى الى اهلها في يجعل فيها الاكفاء الاكفاء لها وكل الى لها اكفاء مخصوصون فهذا الطريق الذي امر الله به في الولايات اصلح الطرق من اصلح الطرق في جميع الاحوال فان صلاح الامور بصلاح المتولين والرؤساء فيها والمكبرين لها والعامل وواضع السج عمل الناس اي تصرفك هل وهمنا اطفالك يوزي شخصاً من متخذه كل الشريعة ليكون ظاهماً بتدريد كلية الهندسة كلية الهندسة على المواحدة درجة كل الشريعة يطلع ف... حسب الاخصار وأدل الأمانات إلى من لأهلها لا. الذي يمكن أن يقوم فيها في يريد ان نستعمل الفصه فحل الله ابو الراس الحاجة للقول نقول ان الله أن تأصل إلى أن يجعله جد ال ماذا عرف سيدنا؟ يا كمال الدين أو عرفناه في كان لا منك يا وإذا هذه السياسة ولا لا هذه من أعظم السياسات لو أن ولاه الأمور لاحظوها. وجعلوا كل انسان له اختصاص بعمل يشغل هذا العمل ليس من الحكمة والسياسة أن يأتي كل شريعة كل الشريعة عنفقت الحكومة ما انفقت من الأموال ثم يجي يروح يقضب له عمل كتابي هذا ضيع للوقت وضيع للمال وضيع للرجال و العمل الكتابي كل واحد يستطيع يعمل فيه يمكن يجيب واحد من الشارع احسن من هذا يتبرر وإذا تفققن هذه الحاد على على الآية وجدنا أنها تضيع الأمانة إن الله يأمركم أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لكن هذا الذي متخلِّي من كلاشريعة لكنه في عالِس الكاتب آله أو أو أو أشبه ذلك يفرح ولا لا يفرح أتدون لماذا لأنه يمكن كنّص اختباره بالغش ولذا بالغش معناه ما عنده حصي ولو يقف في درس مثل مثل الطلبة كان يغلبونه يجبرون السؤال صغير ومن حيران ولهذا ينفر بعض الناس المتخرجين ينفرون من العمل من عمل التدريس والسبب في ذلك أنه مخفقون ما نجحوا إلا بطريقة غير سليمة فلذلك كانوا لا يريدون أن يعمل الله نعم ويجب تولية الأمثل فالأمثل إن خير إن إن خير من استجرت القوي الأمين فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة وضده بضده ثم أرشدهم إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي ما قامت السماوات والأرض إلا به فالعدل له قوام فالعدل قوام الأمور طيب يجب تولية الأمثل فالأمثل الفقه رحمه الله ذكروا شروط من القضاء ذكر الشروط القاضي عشرة الشروط هذه لو فتشت في وقتنا الحاضر من تنطبق عليه ما وجدت أحدهم لكن قال حبر زمانه شيخ رسال من إنه يولى الأمثل فالأمثل حتى إنه يولى أعدل الفاسطين إذا لم نجد عدلاً ولو كان فاسق ما لدى عنه تذهب بدون ولاية فينظر الأمثل فالأمثل ومن كان أمثل في القيام بهذا العمل وولي عليه من هو دونه كان ذلك خيانة نعم تفنى إن شاء الله في زاد المعاد في شدة المستقل إلا إن كان الحديث على القضاء بنعلم كي أبقى حاله نعم فلاعدل قوام الأمور وروحها وبفقده تفقد الأمور و... تفقد الأمور والحكم بالعدل من لازمه معرفة الع العدل في كل أمر من الأمور فإذا كان المتولون للوريات هم هم الكامل من الرجال الكمة. هم الكامل من الرجال والأكفأ إلى وجرت وجرت تدابيرهم تدابيرهم وجرت تدابيرهم على أفعالهم وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسداد متجنبين للظلم والفساد وترقت الأمة وصلحت أحوالها لا ترقت هذا جواب الشرع أولا أولا صرام الأمور وروحها وبفقده تفقد الأمور تفقد تفقد الأمور نعم ترقت الأمة وصلحت أحوالها وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمور فهل يوجد أكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب نعم طاعة ولاة الأمور لكنها تبعا أو لكنها تبع لطاعة الله ورسوله، كما يشير إلى ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ها؟ وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا للأمر قال وأولي الأمر وهذا يدل على أن طاعة الأمور تابعة لطاعة الله الرسول. وعليه فإذا أمروا لأف الأمور بأمر فيه معصيه الله ورسوله فإنهم لا يطاعون وإذا أمروا بأمر فيه طاعة الله ورسوله فإنهم يطاعون من وجهين. اولا أن هذا من طاعة الله ورسوله والثاني أنه من طاعة لأف الأمور وإذا أمروا بأمر ليس فيه طاعة ولا معصيه وجب طاعته وجب الطاعته وهذه النقطة التي يجب نركز عليها، وإلا لو كنا إنهم لا يطاعون إلا فيما هو طاعة لكانوا خيرهم من الناس حتى الواحد من الناس إذا أمرك بطاعة الله كان, كان أمره مطاعا لا لأمره ولكن لأنه طاعة الله ولهذا يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيما نظموه لمصلحة الأمة وان لم يكن طاعة لله ورسوله في ذاته الا اذا كان معصيه واما قول بعض الفقهاء نحن ما نطيعهم الا اذا كان هذا مما امر الله به فهذا مصادره للنص مصادر لدلالته ومصادر له ايضا والله امر بطاعه ولاه الامور الا في المعصيه طيب وظاهر قول واولي الامر انه ما دامت امرتهم باقيه فلهم الطاعه ولا اشترط في ذلك أن يكون عدولا حتى لو رأينا من بعض ما هو معزي فإنه يجب تجرب رائح ما نقول نحن نجد حسين فإنه يجب رائح أبدا أعطل عمود وإنه قارب بسر وأخذ مالك مالك مالك مالك ولهذا تجد هؤلاء الذين نحن بصفحة على الولادة الموت المجرد ان يغلق حول الطبق مالا حصل حقا من الشغل والفساد من هو من ما هو مما كان عليه اولا تغيير من شيء حصل الاحتلاق على العيمة الى يوم الهد تجد الشغل والفساد من على ماذا الحصد من قصر عقم عضي الضرعان ومن قد يعلم بطالب ومن قتل ان من قصيص القلباء حصد الشهور المتابعة حتى ولا الثالث السوفة مادرين اخرجوا على ولادهم واستحلوا فراسيهم دورة مع المتابعة ماذا هل اطلق الوضع؟ لا؟ دل حصد لذلك المتأمل يجد أن الوضع الضريف كانت ثابت خير منه حياتك كل ذلك يجد ثبت السؤول عن طاعه الله ورسوله فدعوني مع أولئك أضاء الله ورسوله للصغل على أولاد الأمور يغضاع الأمور في أولى المعطيع كثيرا حاضر يا اخي يعني راح نمشي كده كده بس اوكي حتى لو راح على المسجد والله والله حاضر طاعه دايما ما فيش واحد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لك من فجمع الناس الوضعان البيت داود جمع الناس الوضع حياة وضع المتجمع انتم تقول اقول لكم نص عمر وخطاطة طبعا فاكونوا مثل الناس الاجتماع عمر وخطاطة فاقول لكم نص عمر شو؟ وهذه محكمة لكما تكونون يولى عليك لكنه شكرا لان جاء واحد من القلوب الخطاه لقوم بينه وبين قومه وحصه القلوب الله وجاء رجل نصف واحد علمها بقاله قالها ليس المصباح ليس الرحام لماذا لم عليك ولا تبو حولك كما تبو حول ابي بكر وعمر بل لان أنا وأمسك وإيجاني أمسك وأمسك قال تبادر وأتعب في المطلق سيحنوني في الحقيقة فأقول لا تفعلها عليك أن تفعلها المجاية لما حد الله في ولكن لا تفعلها عليك لأنه مالكي. أبي، ما يجوز أن نجلس، نجلس نشجع، نشجع، نشجع، نشجع، توجد ان انتهم من البغي والشغل و... ونقضر لكثير من الهموع لذلك والشرف شيء كثير فإن هؤلاء الذليلات يصمون على حكام الناس إذا تعملت أخوارهم وإذا غايتم لأنتهم أن يناموا من الصفاق يعني ما تدمنهم التقوى الحقيقية والإنابة وأشيرها الزواجد حدث فهم في, في كثير من الأشياء ويجب أن يقلوا إلى المناطق وهذا أمر مشهور يعني لما أشتغل هذا الشيء وما أحضر على أي ما هذا الشيء وأنا أغادت أيضا ما يجدون أن ينظر القروب وعلى أول مرحل ولا حاجة من أجل إلى أن نضع المنطقة للقروب وعلى أول كانوا بالأول قابوا على المنطقة عليه يجبوني في أن لا نصار شغل من الأوبار. نعم وعكسة المهم أن الأشياء الشرعية هي التي تنسى على إيه؟ على ما الله العسولة بس برسول الله في الواقع يسنع والأطلع وإنقرب راحثة وأخذ ومن ثم من أميره ما يأفرح فليأس بيه؟ ونعم لو أمروا كمع فيه فليأس بيه؟ مالك. مالك. لو قال ابن Mukanya buruk, ini ada, dah sembuhlah. Nampak awak baru lama, nampak awak baru lama, nampak awak baru lama, nampak awak baru lama, nampak awak baru ما nampak awak baru lama, nampak awak baru lama, nampak awak baru lama, nampak awak baru lama, nampak awak baru lama, nampak awak baru لا, لا انا أقول أنا ما أقول أن أقول أن لكن لا تقصد حيث هدينا تلاحظين أن أصحكم لأنه يصدر على تشدار كما يقل اذا إذا عن عليك الضرار لا الشيخ أولا الشيخ الشيخ يقول ولو جاء أحاطهم مثل عمرو الخطام رغي الله يستحق استتاربع الامه ام سعاده في كل وجهه حرق ايه مثلا لا الامه تستحق الاداره في المزارع حد خطأ عوضا هل هذا لا تخبر الله شكرا لا تخبره بالأيون أفضل أما أن يحرق. أمان يحرق. أمان لأن هذا حل سيجد شرق نوجد أن هؤلاء الثامنين يحفظون على القرآة ثم يعطونها الله تعالى كأنه خالتهم وعدم يصدق أهل أوامرهم مولا يا شيء يزيدوا وربما يأخذنا مع السبيل <تصفيق> في ما الإمام أحمد رحمه الله على انه يقوم على وحدة ذلك حنذورة أمامنا. طيب ما على لا طيب قوله تعالى لا لا الثاني انها او الحينجة موسى علي الزرق سهين من الوقت يعامل اضراف واذا متحق لقد اتبعت الناس ومن الممكن ان اتبعه لكنه ومن المتعلقة الى الله أمور على حديث ومن الآيات المتعلقه بالسياسه الشرعيه جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده وهي في غاية العدالة والحسن ورجع المجرمين والنك والنكال والتخويف لاهل الشر والفتاة وفيها رعاية بدماء الخلق واموالهم واعراضهم والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والايات التي فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال وفي أي حال من الأحوال وكذلك ما فيها من من النهي عن الظلم من النهي عن الظلم عن الظلم, عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها التكلم بالحق التكلم بالحق وفي الأمور التي لا محذور فيها كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد, رد, رد الحرية الباطلة فإن ميزان حرية الصحيحه النافعة وما ارشد اليه القرآن وما وأما وان اطلاق عنان الجهل والظلم والاقوال الضاره للمجتمع المحللة, للأخ... المحلله للاخلاق فانها من اكبر اسباب الشر والفساد وانحلال الامور والحلال الامور, والح... الأمور والنوع فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج ونتائج الحرية الفاسدة أقبح, أقبح النتائج فالشارع فتح الباب الأولى وغلقه عن الثانية تحصيل للمصالح ودفع للمبارج والمساتب والله أعلم. فيه. فإن الحرية المطلقة لشخص ما تكون على حساب على حساب حدية لو أطلقنا لشخص الحرية. لقدنا اريد أن أتمتع باموال الناس ومساكنهم ومراكبهم وحتى زوجاتهم ايضا فيكون على حساب من؟ على حساب الآخرين ولكن نقول لك حرية فيما تملك فقط وللآخرين حرية فيما يملكون فالحرية الكاملة هي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا أحكم من الله وأعدن منه وقد عدل سبحانه وتعالى في الحرية التي منعها على العباد فجعل كل إنسان الحرية الآخر بها على حرية الآخرين وهذا أضح هذا أيضا من السياسة. الحريه الحرية والظالم هذا يسمى من التهلم بالخير والتحديد من الشر هذه الأسفة نعوالها ورسام يأتي من الحرار والحرير الحق الذي تغلق كل رسال الفور والعمل كما هو من حقه هذه خرية صحيحه نعم و... ولكل مقام المقار لكل مقام المقار يعني حتى وإن ملكنا نحن ان أو ان نتخلق وكان مقام القريب فإننا لا نقول ولا اخرج عليك يا اشتريت الاحداث الشرعيه اصبح الاحداث المقوله هي اثناء الشرعيه يا سوسو والثالث في الاصل هو زقائد الحيوان خفايف الحيوان يعني يعني يجب له ويقول للمصالح الاثناء هي, هي, هي على الشعر والثياثة الرعية للمساعدة المدينة على ألطاني الواقع يقول بعض منها إن غير الدين وان الدين شيء والدولة والثياثة غير أخرى ونقول لهم أكبر السراعية هي الثياثة الحصة وقد جاء بها السلام ومن أراض المدينة بداية الخدارة إلى أكثر الثياثة السراعية السياقة وإلى كتاب الثرق الوثمية لترميل ابن طيب فقد ذكر الناس ما تقوم به أخارك الإجراءات والإجراءات نعم نعم الشيء الذي أو كايد حال أنت إذا وصل هذا شيء نظره في المصرح بزرk المصرح بزرk şey الدولة. وأحاط في أراء العلماء. العلماء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 وي والشيخ وهي اشتبو السابق طبعا مع دولة كيف ما يرفقون شيخ لا تكتبو المحتاجي ما هو تحت شبال هذا مع من لو لو نحط لدليك لو لو لو لو نحط لدليك ونقب ايه هذا هذا. ما قاعدة 40. في دلالة القرآن على أصول الطب أصول الطب ثلاثة حفظ الصحه باستعمال الأمور النافعة والحمية عن أمور الضارة ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد وقد نبه القرآن عليها في الأشهر القواعد والحمية في وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي وكلوا واشربوا ولا تصرفوا فأمر بالأكل والشرب الذي لا تستقيم الأبدان, لا تستقيم الأبدان إلا بهما وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما ي... على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال. ونهى عن الإسراف عن الإسراف في ذلك إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات.